حبها في القرب ذايم و غايب عنها أمي يا أغلى القرائب والحبايب دونها حبها في القلب ذايم وأنا غايب عنها أمي يا أغلى القرائب والحبايب دونها طبرة في كل حالي ما تبالي بحزنها ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها ربها في القلب ذايب وانا غايب عنها, عنها وميا أغلى القرائب والحبايب دونها بحزنها سائرة طول الليالي بقي بفالي ضنها ساكنا في وسط دمي وزال غم بفنها أصرخوا لو زاد همي وينها همي وينها ساكنا في وسط دمي وزال غم بفنها بصر خوله زاد همي وين همي وين هان شعلت القلب شموسه يا نعوسة ضلها حستها والله حوسه ومني بوسا رجلها ساكنا في وسط دمي وزال غمي بفنها بصر خول زادها أمي وينها أمي وينها شعلت القلب وشموسة ويا نعوسة ضلّها حسّتها والله حوسة وبالنبوسة رجلها فأبطها في القلب ذايب وانا غايد ظافر صابر في كل حال ما تبال بحزنها ساهرة طول الليالي وقت الدنيا علي هنا وهنا يبصكها حظتي ذهب ديه يا منيه فيكها مهما ترهبني ظروفي زول خوف في حضنها ما تكفيها حروف فيوصف في وصوفي حسنها ضاقت الدنيا عليه هنا وهنا يبصكها حطت دها بديا يا بنيا في كه مهما ترهبني غرور في ظل خوف في حضنها ما تكفيها حروب صوفي <سؤال> حزنها <سؤال> <سؤال> قولا للليال الطيب فالظن غنان حبها في